وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم قال دين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم kalau ssemawat b'gair amad teraunha, wa alqaf al'arz rawasi an temid b'kum, wa bethfiha min kull dab, wa anzalna min al'semay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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدَعُهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمٌ كَالظُّلَّةِ دَعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا ستتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عوالده ولا مولود هو جاز عوالده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Inna Allahi aduh ilmu saat, dan menzalul raya, dan mengetahui apa di dalam rahim. Dan apa yang kau tahu, apa yang kau dapatkan di pagi hari, dan